كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم مما إن مين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويله يومئذ للملكين ألم نجعل الأرض كفاتها أحياء أم وأمواتا وجعلنا فيها رواسيا شام خاتم وأسقيناكم ما أنفراته ويل يومئذ للملكين إن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 إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هديئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكردين